تلترى استقار الله الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة من نخيل وعنب أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه ثبورا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 ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصفرون وكان ربك بصيرا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 وَقَوْمٌ نُوحِ لَمَّا كَذَبُ الرُّسُلَ غُرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادُوا وَثَمُودَ وَأَصْحَابِ الرَّسِّ وَقُرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَكُلٌّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلٌّ تَبْرَنَا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 إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوب يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتقذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله سمع الله لمن حمده الله <تصفيق> أكبر Allahu <try>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 لم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبطناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الزيحه بث بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ما طهرا لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدوا به جهادا كبيرا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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاس به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله اكبر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 يا الله لمن حمده الله أكبر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 الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين وما يأتي من ذكر من الرحمن محدة إلا كانوا عنه معرضين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 فَذَهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَى يا فِرْعَوْنُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ بَيْنَ وَلِيدِهِ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَهَا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَفَعَلْتَ فع وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا من ففررت مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عبدت بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقْرِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إدلا من المقربين قال لهم موسى ألقو ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون إن لا نحن الغالبون فألقى عصا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فألقى السحرة ساجدين.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 إن هؤلاء لشردمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتفعوهم مشرقين فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ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 امي الله لمن حمده الله أكبر Oh. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد وإياك نستعين هدى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 قال قال قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفريت ما كنتم تعبدون أنتم وأباءكم الأقدامون فإنهم عذول إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يضعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحطني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلبت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فَكُبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ جَمْعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ فَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسِيقُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم كذبت ثمود المرسلين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 ما انت الا بشر مثلنا فاتنا بايه ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنتم من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروا أفأصبحوا نازمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم يا الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر Dank u wel.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 فأسقط علينا كسفن من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبو فأخذو عذاب يوم الظلمة إنه كان عذاب إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 فيأتيهم بقتسو وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن مضرون أَفَبِعذابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأيْتَ إِنَّمَا التَّعْنَاهُمْ سَنِينَةً مَجَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعَدُّونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ فِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا سَنَزَّلَتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ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 ألم تَرَ أنهم في كل وادي يهمن و أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلا الذين آمَنُوا آمنوا الصَّالِحَاتِ عملوا الصالحات و ذكروا الله كذيروا و انتصروا من بعد ما ظلموا و الذين ظلموا أي منقلب Vielen Allah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 أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأقسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم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 حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة إياي وأن النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسّم ضاحكم من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي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 وجعلوا أعزة أهلها أذلتهم وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني فما أتاني الله خير مما أتكم بلأنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنحتنّوه بجنود الله بلله بها ولا نخرجنّهم منها ولا نخرجنّهم منها أدلّت وهم صاغرون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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عَيناهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَني أأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ بَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ سِيلًا هَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّتْهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريق قالت رب إني ظلمت نفسي وَأَسْلَمْتُ مع سليمان لله رب العالمين يا الله لمن حمده الله Allahu <laughs> Allah سلام عليكم الله سلام عليكم رحمة الله <أخصفي> <أخصفي> <أخصفي> <أخصفي> <أخصفي> الله أكبر.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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سمع الله لمن حمده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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبده ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدي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 الله أكبر السلام عليكم عليكم ورحمة الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوف عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد أنت رحمن السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اهدنا في من هديت اللهم أهدينا في من هديت اللهم أهدينا في من هديت وعافينا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت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 حتى نفوز منك بعظيم الأجر وارزقنا فيها دعوة مستجابة تكون سببا في سعادتنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا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 والدين ما شرعت والامر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأماتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب الأرض والسماوات اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والعيش في جنة الخلود مع الركع السجود الموفون بالعود يا غفور يا ودود اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب يا غفار اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير النجاح وخير الفلاح وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا ونسألك يا مولانا الدرجات العلا من الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل حظنا من صيامنا وقيامنا الأجر والثواب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 ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا كاشف الغمم فارج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقن الدين عن المدينين وفك أسرانا وأسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انزل عليهم الدواء وارفع عنهم البلاء وادفع عنهم الداء يا رب الأرض والسماء اللهم أبطل سحر الساحرين اللهم أبطل سحر الساحرين وأذهب حسد الحاسدين وأذهب حسد الحاسدين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم بشرهم بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم أنزلهم منزل مبارك وأنت خير المنزلين اللهم افرشهم من الجنة وافتح لهم بابا إلى الجنة واجعلوا يأتيهم من ريحها وطيبها ونعيمها يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كل إخواننا في فلسطين والشيشان والعراق وكشمير وأفغانستان اللهم كل إخواننا في سوريا وفي ليبيا اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا وصاحبا ورفيقا اللهم عليك بأعدائهم يا قوي يا متين اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وتجبروا وتطاولوا على ذاتك وأنت يا مولانا لهم بالمرصاد اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يجتثهم من جذورهم ويبيد خضراءهم يا قوي يا متين اللهم ارفع ما حل بإخواننا في الصومال اللهم ارفع ما حل بهم ياد الجلال والإكرام اللهم وجمع كلمة إخواننا في اليمن في اليمن وفي مصر على على ال... اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحي اللهم اجمع شملهم ولا تفرق كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب وشابات المسلمين اللهم اسلك بهم طريق الحق والرشاد اللهم جنبنا وإياهم الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجود والمن اللهم وفق لا تأمرنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيه من البر والتقوى وهيئ لهم البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا خدثته ولا سحرا إلا أبطلته ولا حسدا إلا أذهبته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ونسألك الإجابة وهذا الجهد عليك التكنان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رحمن اللهم فأجب دعاءنا واستجب لندائنا ولا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين فصل اللهم وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر Og uh -huh. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه الله <تصفيق>